فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نِعْمَةٌ تمنها علي أن عبدت بني قَالَ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات وَمَا وما بينهما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 قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطع لأيديكم وأرجلكم من خلاف من خلافه ولا أصلبان أجمعين قالوا لا ضير Inna ila vrouw is een vijandige vrouw. Een vijandige vrouw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 وَإِنَّ لجميع حاذرون فأخرجناهم من جندات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إِسْرَائِيلَ فأتبعوهم مشرقين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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إِن كنا لفي ضلال مبين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 المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فات ب ايه فات ان كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم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 وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فاتقوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرَّحِيمُ كذب أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فاتقوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الكاذبين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 وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يكن لهم آيَةٌ أَن يعلمه عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كافبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وَأَنَّهُمْ يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون